وَلَونَ شَاءُ ل أَرَنَ كَُم فَلَا رَبتَهُم بِثمَهُ وَلَ تَرفََّهُم فِي لَحنِّي قَوون وَلهَّهُ يَعََّمُ نَكُم حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَغْذُو وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءَ كُفْرُهُمْ بعد ما لين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله يا أيها الذين آمنوا وَسُئِلْنَاهُ بِظُلْمٍ أَمَّا لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ومن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتسر تكون يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ذا فيحفكم تبخلوا ويخرج في سبيل الله فمنكم من يبخر ومن يبخر فإنما يبخر عن نفسه والله الغني وأنتم